وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَنَادِ إِكَذِبْ آدم آدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْنِ سَبَعَ وَسَكْبَارُ أَبَا وَسَكْبَارٌ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل جميعا فإما يأتي عنكم مني هدا فما تبع هدايا فتبعا عليهم ولن يحزنون والذين كفروا كذبوا من آياتنا أن إِكْوَسَهُمْ نَعْقَوْاٰمُ فِي عَقْلِهِمْ يَبْنِي إذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فرهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشهوا من آياتي ثمنا قليلا وإيايا فتقون ولا يسحبهم بالباطل وتجتمع الحق وتجتمع الحقاوات تعلمون وقيم الصلاة وآت الزكاة وركعوا مع ركعين أتأمرون الناس بالبيض وتأسون آفسكم وآت وآت تقرأون الكتاب afala taqinu wa sa'inu bis-sabr was wa sa'inu bis wa inna laka ma'atun illa al-khashin was-sainu bis-sabr جميعا <Sessizlik> وانها إذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا أني فضلتكم على العالمين واتقوا يوم لا تجسي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا أخذ من الأعداء ولا هم ينصرون، وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مِنْ آلِفِ رَعْوَةَ سُوونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْحِيُونَ سَأَأَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَأُمْ يُعَمِّبِكُمْ عَظِيمٌ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَجَئْنَاكُمْ وَأَرْقَنَا أَرَفِعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَعْذُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْمَعِينَ لِيَنَّتَا ثُمَّ تَخَذَتُمُ الْعِجْلَ مِنْ أَبَادِعِهِ ثُمَّ تَخَذَتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بعده وأنتم أَتَعِينَ مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُقَاعَةَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى قَوْمِهِ قَوْمٌ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِتِخَادِكُمُ الْعِدْنِ بِتِخَادِكُمُ الْعِدْنَ فَتُمُوْنَ إِلَى بَرِئِكُمْ فَقَتُلُوهُ أَنفُسَكُمْ لَا نَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن لك حتى نرى الله مجهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وضللنا عليكم الغمام سَلَامٌ عَلَيْكُم المن مِّن نَّعِيمٍ وَأُلُو مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا أَصْقَيْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 من السماء بما كانوا يفقرون، وايد استقاموا صل قلما، وايد استقاموا صل قومه فقل نضخم بصار كالحجار ففجوات من وثنت عشرة عينا ودعني كل أنس مشرباهم كل. قوم موسى الله ولا تعثوا في الارض مفسدين يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك كي فادع لنا ربك Tasminin Allah'ın ve adnanın Allah'ın ve kıyır. İbni o milsafin, alakum النبي نبي غير الحمى ذلك بما عصوا وكانوا اعتدوا